إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا قَالُوا هَل نَزِيدُ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ هَل نَزِيدُ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِـ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِنُونَ أَفَبِـ وتجعلون رزقكم انكم تكذبون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغث سرقوم فلولا اذا بلغث سرقوم وانتم حين تنظرون وأنتم حيلئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن غير مدينين فلولا إن كنتم غير مدينين تضيعونها ان كنتم صادقين تضيعونها ان كنتم قُرْبِين ان كان لنا لقربين فروح وريحان وجنه نعيم فروح وريحان نعيم وأما ان كان من اص حابي اليمين وان ما كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين فسلام لك اصحاب اليمين وان كان من قولين وان كان النرج كذبين فنزل من حميم فنزل من حميم وتصليت جحيم, وتصلية جحيم ان هذا له حق اليقين ان هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحا لله ما في السماوات والارض سبحا لله ما وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض ملك السماوات والارض يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير هو الأول والاخر والظاهر والباطن هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم